وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خفتم الا تقسطوا فِي في اليتامى فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْلُوْ وَأَتُنْسَى أَخْدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ فَإِن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ونيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا الْيَتَامَى حتى إِذَا بلغوا النكاح فَإِنْ آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا فتأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وليخشى الذين لو تركوا من قلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن ما يأكلون في بطونهم لا نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فَهُ قَسْمَتَيْن فَلَهُن نِصْف ما تَرَك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النِّصْف ولأبويه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيم ولكم نصف ما ترك زواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين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 بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل جورته كلالة أو مرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد, فلكل واحد منهما السدس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 ويأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت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 وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إِذَا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين وَهُمْ يموتون وهم كفار أولئك أعفدنا لهم عذابا أليما يا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 فإن كرهتموهن فعسى تكره تكرهوا أَن شيئا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وَإِنْ أَعْثْتُمْ مُسْتَبِدَّ رَجُلًا زوج مِّنكُمْ فَكَانَ زَوْجَهُ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَخَذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميساقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قد سلف، إنه كان فاحشته ومقته وسأ سبيله. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت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 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْتَ جَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورَ الرَّحِيمَ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 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أفين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضهم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصنيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا الله من فضله إِنَّ الله كان بكل شيء عليما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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا.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 حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على كفروا وعصوا الرسول لو تسووا بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسووا بهم, بهم الأرض ولا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 حتى ترسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما يمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا ك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ الله فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ نَاسَ لَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ مَا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 وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب إن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 لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلي اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعوا سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ, إن كنتم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يخدون عن كفدة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم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 فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليرا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم كَفَىٰ بِالَّهِ شَهَادَةً لَهُ بِالرَّسُولِ ۚ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَأْتُوا لا لَا يَأْتُونَ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 ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا لنا من لدن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 وقالوا ربنا لما كَتَبْتَ علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل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 وَإِنْ تصبهم حَسَنَةٌ يقولوا هذه مِنْ عند اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كل من عند اللَّهِ فما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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يطف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا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 وإذا حيتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم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 اتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِن تَدْعُوا لَهُ فَلَن يَسْتَجِيبَ لَكَ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلّقهم عليكم فلقاتلوكم فإن عتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُنقُه السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَسِرُّوهُمْ حَيْثُ تَخِفُّونَهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا وما كَانَ لمؤمن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فتحرير مِّن وَأَنْتَ مُسَلَّمَةٌ إِلَٰهِي إِلَّا أَنْ يُصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَحْرِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتعون عرض الحياة في الدنيا فعند الله مرانم كثيرة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 وكله وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكافرة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله عتمفتها جروا فيها فأولئك ما جهنم وسات مصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَاللَّيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْهُمْ وَرَائِكُمْ وَالْفَأْتِ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَالْيُصَلُّ مَعَكَ وَاللَّيْأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أزم من مطر أو كنتم مرضى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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنا أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مهقوتا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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يخفانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 فِيمَا وَمَن يَكسب خطيئًا أوعثمن ثم يظلم به بريئا فقد احتمل بهتان عليك ورحمة اللهم مصائفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء.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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويستبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن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 وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم لهم ولا أمرنهم فلا آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله.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 كما أواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أَصْدَقُ مِنَ الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني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 فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ولله ما في السماوات وما فِي هَٰذِهِ وكان الله بكل شيء محيطا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل الله فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في, يتام النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء إلا تلا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أَن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وَأَن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فَإِنَّ الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَابِيراً وَلَن تَسْتَطِيعُنَّ تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 وَإِنْ تَسْخَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيَّ حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين بِالْقِصْصِ شهداء لله ولو لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أو الوالدين إن يكن عنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن وإن تلو أو تعرضوا فإن ان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل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 الَّذِينَ يَسْتَرِبُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَسُطْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ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 يراؤوا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله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 في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما ينفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم لهم قلوبنا غل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 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا السباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه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 فبظلم من الذين هازوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إليك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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 كَتُ يَشْهَدُونَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ظَلُوهُ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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة فهو خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه, سبحانه أن يكون له ولد لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَيْسَ لِيَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةَ المقربون وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إذ لم يكن لها ولد